طيب نات إلى الحصة الثانية وتستعدون الآن يا طلبة العلم إلى معركة هي أكبر من أختها فقها وعلما ودراسة لأنها معركة حديثيه فقهية فالآن إلى درس عمدة الأحكام معلش عشان الوقت ضيق عليه بعد المغرب بعد المغرب أكون معك قال الإمام المقدسي رحمه الله تعالى باب باب في المذي وغيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الاسود الأسود فسأل فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضؤ وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضأ وانضح وانضح فرجك وضبطه بعضهم وانضح بكسر ماذا الضاد وانضح فرجك الحديث كنا قبل في ذكر ترجمه علي وبلغ بنا حديثنا عند ماذا بيعه علي ماذا عثمان ودفاع عثمان مساله لماذا لم يسلم علي قتلت عثمان رضي الله عنه علي كان يعرف قتلة عثمان وأنه مندس في ماذا في جيشه فلماذا لم يسلمهم ولم يعاجل علي بالقصاص منهم مع أن هذا اصبر علي مع أن هذا كان كافيا لقطع ماذا الفتنة وحسمها خاصه أنه المبادرة إلى القصاص تبرد به ماذا الصدور مش كده؟ يعني الرجل لو أن قاتل أبيه اعوذ بالله جيء به وقتص منه على عينه عاجلا، فإن هذا يؤدي لماذا؟ إلى ذهاب وحر صدره وحر صدره. فلما أجل علي القصاص ولم يسلم أولئك القتلة خاصة وشرعا حقهم أن يسلموا إلى ولي ماذا؟ إلى ولي الدم واضح؟ إلى ولي الدم والطريقة التي قتل بها عثمان كانت بشعة تستوجب معجلة من؟ معجلة أولئك الثائرين الخوارج السبئيين حتى تنحسم الفتنة وتنقطع فما هو؟ وجه الحكمة عند عليه في التريس والتأجيل والتأخير خاصة وقد طولب بذلك أكثر من مرة طلبه من معاوية قال يسلمني قتلت مصر وطالبته من سيد عائشه ثانيا أن معظم الفتن التي وقعت بعد من المعارك والمقتلة سببها من أولئك القتلة ثالثاً أن بيعة علي تعطلت يعني بعض الصحابة لم يبايعوا منهم من معاوية حتى يسلم من فكان ذلك كافيا سببا لماذا لجمع الأمة ولتحقيق وحدتها فلماذا لم يفعل علي أبي عبد السلام كانت شوكتهم قويه فلا يستطيع ان يسلم من بينهم اذ كانوا جماعه كبيره جدا من غواء الناس ومن القبائل واوباش القبائل فلو ذهب يقبض على قتلتهم لادى ذلك إلى ماذا الى مقتل وفتنه عظيم. نعم نعليا لم يمتنع ولكن يرى أن يؤخر ماذا الأمر؟ قول يا محيي أن عليا رأى أن يؤجل هذا حتى تثبت الخلاف اركانها لأن المشكلة ما كانتش عثمان، المشكلة كانت ماذا؟ الخلافه نفسها واضح، فكان علي يريد أن تثبت الخلاف ايه أركانها لأن عند وجود ملك قوي وملك قوي عند إذن ستنحسم مادة الفتر ثالثا أو رابعا ممكن هذا ولكنه بعيد بعض الشيء لكن هذا ممكن طيب قلت أولا وإن علي لم يمتنع أصلا عن تسليم قتلة عثمان. رضي الله عنه وليس هناك ما يثبت امتناعه ثانيا بل ان عليا بل ان عليا كاد ان يسلمهم كما اتفق كما اتفقوا الصحابه كما اتفقوا الصحابه المطالبون بدم عثمان السيده عائشه وطلحة والزبيع يا أبو مالك رابعا أو ثالثا ثالثا ان علي رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يؤجل تسليم هؤلاء حتى تثبت الخلافة أركانها وتستقر وتحقق في الملك القوة والشكيمة رابعا أنهم كانوا نفرا كثيرا تفرق فيهم دم عثمان تفرق فيهم دم عثمان ما بين المباشر والمتسبب والمراقب ونحو ذلك فكان لابد من استفصال أمرهم حتى لا يؤخذ بريء خامسا انهم كانوا جماعة كبيرة فيصعب فيصعب اخذهم جميعا فلذا راى علي ان يصبر حتى يفرق شملهم ويشتتهم فيتمكن منه سادسا انهم كانوا من اوباش القبائل والقبض عليهم قد يؤلب ماذا قبائل كثيره على علي فيدخل بالخلافه في ماذا في فتنة ومقتل عظيم سابعا إن نفرا منهم قد اندسوا في الناس فلم يعرفوا فالأمر يستوجب نوعا من التحقيق والبحث والتحري لطلبهم جميعا حتى لا يفوت احد ثامنا ان تتابع الاحداث سريعا ان تتابع الاحداث سريعا لم يمكن عليا من القبض عليهم وطلبهم استاسعا وإن ذهاب علي إلى الكوفة يفسر على أنه ذهب إليهم للقصاص ولو كان يريد السلامه لما خرج منين؟ من المدينة لكن جلس فين؟ في المدينة لكن كون رايح لهم في مكانهم يبع عليك رايح إيه؟ قاصد لطلبهم تاسعا عاشرا والظن بعلي أنه سلمهم لأنه الذي أرسل أولاده في الأصل من أجل الدفاع عن عثمان بل هو الذي نهى عثمان عن تسليم الخلافة لهم اصلا المسألة رقم كم السابعة في ترجمة علي نعم ارفع صوت ما هذا كمثل ما قلنا من انهم كانوا من اهل القبائل من اوباش القبائل ومنهم من كانوا اصلا في غد اندسوا في جيش علي وصاروا عماده للجيش فلو طلبهم لادى ذلك الى مقتل بالنسبه طبعا ما هي كل اللي ذكرنا دي من المصالح وعليه لا شك كانت له وجهة نظر قوية جدا ينبغي اعتبارها لكن أنا أرجو ان الصحابة الذين طلبوا قتلت عثمان غلبت عليهم ماذا العاطفة أكثر ليه لأن الطريقة التي قتل بها عثمان كانت طريقة بشعة جدا وأدت إلى استصارة ماذا الصحابة خاصة أن أكثر الصحابة كانوا فين؟ الحج ومن مكر أولئك أنه مختار توقيتا تخلو فيه المدينة من خيار من صحابه وهذا مما قد يدفعني إلى نحدسكم عن فتنة مقتل عثمان يوم الجمعة القادم فالحديث في نفسي وأراه اليوم بعد الآخر يكبر وبراءة عثمان على المنبر مطلوبة ومظلمته عليكم ومظلمته في رقاب الأمة جميعا يجب أن ترد إليه المسألة رقم كم؟ المسألة السابعة في حكمة علي رضي الله عنه علي حكيمة وعلي رضي الله عنه في من عرف بين الصحابة رضي الله عنه بالحكمة بل هو أشهر من اتصف بها صفة ولزالت كلماته تجري مجرى الحكمة ومن ذلك قوله احسن الى المسيء تسده احسن الى المسيء تسده قلت وهذا مصداق قول الله تعالى ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه فأهله ولي حمين، والمال يدفع الخصومة والوحشة، والمال يدفع الخصومة والوحشة، ويستوجب المحبة والرضا. ولذا جعل تعالى ولذا جعل تعالى من المؤلفه من المؤلفه او جعل في المؤلفه صنفا من الناس حسب مالهم اعطى المؤلفه او جعل صنفا من اصناف زكاههم المؤلفه والمؤلفه اما أقوام نتألف قلوبهم على الإسلام مطلقا أو نتألف قلوبهم هندفع شرهم يعني مثلا زي الحرفيش دول كانت مسألة قديمة تعرفون الحرفيش لما كانوا بيمارسوا نوع من أنواع البلطجه على الناس وأغزي أموالهم هل للمرء أن يحتسب هذا المال من مال الزكاة أو أن يحتسبوا صدقه كما لو حصل هذا خبر الله لقيك رجل في الطريق قال اخرج ما في جيهك فأنت ما بين مفسدتين مفسده المال ومفسدت مفسده البدن ان استطعت أن تدفع ففعل ومن مات دون مالي فهو شهيد ولكن الذي لا يرى أنه لا يستطيع كأن رجل يهدده ويهدده بقوة وبسلاح له أن يدفع له المال ويعتبره ماذا؟ من زكاته أو من صدقته له ان يعتبر هذا من زكاته أو من صدقته واضح؟ قوله رضي الله عنه بشاشة الوجه عطية بشاشة الوجه عطية وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقه تبسمك في وجه أخيك صدقا والأصل. والأصل في الوجه البشاشة والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتغير وجهه إلا لماذا لانتهاك حرمة أو نحو ذلك قوله رضي الله عنه ما هلك امرؤ عرف قدره ما هلك امرؤ عارف قدره الله أكبر قلت وحسبه أن الناس تقدره ومن جاهل قدره جاهل أقدار الناس وكان الناس لقدره أجهل ومن عرف قدره فلا يتكبر من جهة ولا يضعها في موضع انتهان ولا ضعة من جهة أخرى فيتوسط فيتوسط التوسط الذي قال الله فيه وكذلك جعلناكم امه وسط لكن شوف طالب العلم لما بينسن طالب علم ممكن يعمل ايه يأتي بطمات بطمات صور نفسه عالما يقول والرأي في هذه المسألة كذا وكذا ويففي في مسألة لو سئل فيها الشيخ ابن باز لجمع لها الهيئة لكي يكون معه في الفتوى ولو سئل فيها صحابي لجمع معه أهل بدر فلا تكون الفتوى له وهذه المشكلة اليوم عليكم السلام أن أكثر الناس قد جاهل ماذا؟ قدره فعلا فعلا والله أكثر الناس قد جاهل إيه؟ نحن أمة الإسلام نفسنا جاهلنا قدرنا بين الأمم ولو ان عرفنا قدرنا لما قبل المرء منا أن يتشبه بمن؟ بأهل الشرك والكفر الممقوطين من الغربيين لكن الناس إن هو مسلم ولو أنه يعرف قدر نفسه أنه مسلم لما قبل أن ينزل بقدر نفسه حيث يتشبه بمن بالكفرة والمشركين ولذا شوف الصحابي عرف قدر نفسه دخل على رؤسهم. فماذا حصل؟ لا هابه ولا خافه وانما دخل يقول له يا رستم ان الله ابتعثنا لاخراج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام شو بيتكلم بايه سلوك لانه عارف قدر قدر نفسه ما هلك امرؤ عارف قدر نفسه القوله رضي الله عنه لا تنظر الى من قال لا تنظر الى من قال ولكن ننظر إلى ما قال ولكن ننظر إلى ما قال فالعبرة بالقول لا بالهيئة والعبرة بالمقال لا بالحال وقصة الشيخ ابن عسيمين مع الشيخ الشنقيطي لا تنسى الشيخ ابن باز أخذ يحسه روح امشي اسمع الشيخ الشنقيطي فقال يعني أترك الشيخ ابن باز فذهب إلى الشيخ الشنقيطي قال فلما جلس الشيخ الشنقيطي كان يعني إذا رأيته ما تقول عنه عالم بالمره في هيئته وزيه وضعف بدنه وسواد بشرته وإلى آخره فقال الشيخ بن عثيمين أنا أترك الشيخ ابن باد وأسمع هذا الرجل البدوي القح لجاي من البادية قال فلما تكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله ليس على الأرض مثله حتى أن الشيخ ابن باس كان يقول له يا شيخ محمد شيخ شنقيت اسمه محمد الأمين قال يا شيخ محمد أنت أعلم منا جميعا أنت أعلم منا جميعا فلا تنظر إلى من قال ولكن انظر إلى ما قال وطريفة أبي حنيفة النعمان وطريفة أبي حنيفة النعمان مع صاحب الهيئة لما قال له آن لأبي حنيفة أن يقمد قدمه تذكرونها لما كان في قدم أبي حنيفة دمل والرجل قاعد امام أبي حنيفة كده له هيئة أبو حنيفة حاطط رجل وراءه يخشب أن هو يقصفها الرجل هيئة وملبسه فقال والصيام من الفجر إلى المغرب قال له طب وإن لم يطلع المغرب يا امام المغرب هي يبقى في صيام ولا يبقى في حاجه الا انا لي ابي حنيفه ان يمد قدمه وفي ذلك يقول ابو هلال العسكري او الشافع الشافعي الاول علي ثياب علي ثياب لو يباع جميعها بفلس علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن اكثر لكان الفلس منهن اكثره وفيهن نفس وفيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى لو تقاس بها نفوس الورى كانت اعز واكبر كانت اعز واكبر طيب قوله رضي الله عنه أبلغ العظات النظر إلى الأموات أبلغ العظات النظر إلى الأموات لن تجد موعظة أبلغ من هذه الموت فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا؟ فزوروها الا فزوروها فانها تذكركم الاخره فانها تذكركم الاخره ولذا كم ابكاه صلى الله عليه وسلم القبر اذ جلس على شفيره حتى بلى السرى دموعه تحت قدمه وحسب ذلك عظة وقد خيل كفى بالموت وعظة أن الإنسان يفيق من غفلة أو من غرور الحياة وينقطع طمعه في الدنيا لماذا؟ لما يعلم أن هذه ال النهاية أن هذه النهاية فينقطع طمعه قوله رضي الله عنه كما هذا المقال الخامس للسّابع أي قوله رضي الله عنه قسوة القلب من الشبع ومصداق ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محال فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه والله يقول في المشرك عتل بعد ذلك زنيم والبطنة مكسلة للبدن مضيعة للفرائض كما قال عمر قوله رضي الله عنه من قل صدقه قل صديقه ولهم قال تشبهها ذكرناها من قبل من عزب لسانه كسر إخوانه أو من عزب لسانه كسر ماذا إخوانه لأن الصديق من الصف والناس تألف الصادق وتأنف الكاذب ولذا قال إبراهيم وجعل لي لسان صدق في الآخرين قوله رضي الله عنه لا تكن عبد غير لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا قلت عبوديه العقل في التقليد والتسليم وعبودية البدن في الاتباع وعبودية اليد في مزلته لغيره طلبا وعبودية القلب في طمعه لما عند غيره وعبوديه عينه في تطلعه ابدا لما في يد اخيه نعم النساء يعني طيب ان شاء الله تعالى تتطوع اخت باستلام الطعام للاخوات تتطوع اخت لاستلام الطعام للاخوات ابا هذه المقاله الثامنه عشان بس من تاسعه طيب العاشره والاخيره تاسعه اخفاء الشدائد من المروءه قلت حقا لألا يكون في ذلك من الشكوى وقد خيل في ذلك إن كنت تبكي لعز قد مضى هيهات هيهات أن يرجعه إليك تندم وكره طاووس الأنين لما فيه من اظهار ماذا الشدة وقالوا قديما الشكوى مزلة والصبر الجميل كما قال يعقوب إنما أشكو بسي وحزني إلى الله المقال العاشره والأخيرة لنختم ولا تبقى معنا الا مساله واحده اللي هي ماذا موت علي رضي الله عنه عشان ننتقل الى مبحث الآخر الثاني الرائع في روايات هذا الحديث والتأليف بينها والنظر في فقهها المقال العاشره والأخيرة قال علي رضي الله عنه أو قوله رضي الله عنه للظالم البادي بكفه عظه للظالم البادي بكفه عظه وتلك سنة الله ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله والسحر أبدا ينقلب على من؟ على الساحر والدوائر والدوائر تكون على من على الباغي ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيه والله تعالى لا يسلف عمل المفسدين ولا يفلح الظالمون ويأبى اقوام الا ان يكون تعثا موعظته فين من نفسه وفي نفسه وقد قالوا الشقي من وعظ بنفسه والسعيد من وعظ وغيره. ومن كان له في كل شيء عبره أو فكرة من كان له في كل شيء فكرة كان له في كل أمر عبرة هذه إن شاء الله تعالى عشر عزات من عند علي رضي الله عنه وقبلها عشر قد سبقت بها نختم قبل المغرب لننتقل إن شاء الله تعالى بعد المغرب إلى المبحث الأخير الذي به تنتهي ترجمة عرير رضي الله عنه وبإذن الله ننتقل للمبحث المبحث الثاني في روايات هذا الحديث والتعليم بيننا ما بقي من الوقت يقضي لتوزيع طعام الافطار عليكم إن شاء الله تعالى ونلتقي على خير بعد المغرب وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد هذه المسألة الأخيرة في ترجمة علي رضي الله عنه وأرضاه وهي موته وقد مات رضي الله عنه وارضاه عام أربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يموت شهيدا بيد الخارجي عبد الرحمن وذلك حال خروجه إلى صلاة الغدات وهو يثوب للصلاة أي في طريقه إلى المسجد فتواطأ ثلاثة هم عبد الرحمن وآخران فضربه عبد الرحمن الضربة القاتلة فتواسب عليه الناس وقيل أنهم قتلوه وذلك لإحدى وعشرين ليلة قد خلت من رمضان رضي الله عنه. ولقتله قصة معروفة من نكاح عبد الرحمن امرأة جميلة تدعى قطام فابت عليه النكاح إلا على شرف قتل علي رضي الله عنه وارضا والله رب العالمين يأجرنا في مصابنا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو مصاب الأمة ولو مضى عليه قرون لما حرم الإنسان من فضله وعلمه وشرفه وود الإنسان لو أن هؤلاء عمروا ما يعمر الإنسان لأن صلاح الأرض مرهون بوجود تلك الطائفة والفئة الصالحة من عباد الله عز وجل فرضي الله عنه عليه أما التعليق الأول فيه ويل للرجال من النساء وما هلكت بنو اسرائيل الا انها اطاعت النساء وهذه شر طاعة طاعه سمنها ماذا دم دم الشهيد الغالي والخليفة الرابع رضي الله عنه ارضاه الفائد الثانيه شؤم المهر وذاك أشأم المهر وما تكون المرأة بركة على زوجها ولا على الأمة إلا بماذا؟ بيسر مهرها أرأيت إلى مهر هذه المجرمة هو قتل من؟ علي رضي الله عنه وهذا فيه شؤم المهر ولذا قال صلى الله عليه وسلم أيسرهن مهرا أكسرهن بركة بركة على زوجها وبركة على الأمة فانظر إذا كان مهرها هذه الدم وأغلى الدماء دم أمير المؤمنين رضي الله عنه نقول فائد الثالثة فيه مشروعية التسويب للصلاة خارج المسجد أما داخله أو على بابه فبدعة كما انكرها ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل مسجدا يسوب على بابه يسوب يعني يقال الصلاة يا مؤمنين الصلاة هذه سنة كنت جدها في أهل الصعيد فالناس الكبار دائما وهم زاهبون إلى الليه إلى المسجد صلاة الغداء يسوبونه، بل وأحياناً نادون بالاسماء بالأسماء. ولي صاحب قديم رحمه الله تبارك وتعالى كان يسوب للصلاة، وكان يعني أكثر الناس نشاطاً في هذا سنه يوم كما كان يسوب للصلاة أكثر من 80 سنه يعني حفيده في سنه، فدائماً حتى متكلم معه يا ابني تكلمش معايا كده انت جدك صديقي رحمه الله تعالى كان ينادين بالأسماء قم يا فلان انت شاب قم يا فلان أنت مش عارف كذا وينادي بالأسماء رحمه الله تبارك وتعالى فسنة التسويب هذه سنة غالية كان يسوذ الى الصلاة رحمه الله تبارك وتعالى وله صديق كان أصغر منه سنا يعني بحوالي عشر سنين حتى من المزاح بينهما مره بتكلم فبيقول له انا فاكر الموضوع ده ايام عبد الناصر قال له عبد الناصر لسه امبارح يا خليل فكان الحق الخليل هذا ياتي الى الفجر فمره جاء واللي حاف على كتفيه على كتفيه من شده البرد شوف ابى الا ان ياتي بهذه الهيئه فكان بعض اخواننا يقول طب كيف لو ان البرد ايه؟ اشتد على هذا الرجل الكريم رحمه الله مات أيضا قلت ما أخاله يأتي بالشرير، فالذي اتى باللحاف ما تستبعد عليه أن يأتي بماذا بحاله كله رحمه الله تبارك وتعالى ما هذا الذكر الطيب في المجالس فهذه سنة التسويب ولكن لا على باب المسجد فابن مسعود دخل يوما ما مسجدا سمع الرجل ابن مسعود ولا تخالفني فيها ثانيه فسمع رجلا يسوب على باب المسجد فقال ارجع بنا هذا مسجد بدعه وابى ان ايه أن ان فإذا هذا التثويب لا يشرع وهو التسويب على باب على باب المسجد اما التسويب في الطرقات ونحو ذلك فتلك سنه من سنن السلف الضائعه وكان عليه في طريقه يسوب الناس إلى ماذا الى المسجد رضي الله عنه وارضاه الفائده الرابعه حسن الخاتمه والإنسان يموت على ما كان عليه فختم الله تعالى له بالشهاده على يد اكابر مجرميها في رمضان زمنا وفي صلاه الغداه وعند السحر مظلوما رضي الله عنه وارضاه طيب بهذا نختم ترجمه امير المؤمنين علي رضي الله عنه وارضاه ونختم على استحياء طبعا ولكن المقام ما يتسع وإن كان طبعا ترجمه علي تفرد لها أقول دروس ومحاضرات ولكن حسبنا هذه إشارات عسانا نكون قد ادينا بها بعض الحق لامير المؤمنين علينا رضي الله عنه وأرضاه وعلى سائر الصحابه وعلى سائر الصحابه اكتب نقطه كده اخيره تحت عنوان والشعراء يتبعهم الغاول، فهذا عمران بن حطان خارجي أثيم وشاعر يصدق عليه قوله تعالى: ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ فأنشد شعرا فأنشد شعرا في عبد الرحمن الخارجي قاتل علي فقال فيه يا ضربه من تقي يا ضربه من تقي ما اراد بها ما اراد بها الا ليبلغ منزل عرش رضوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منز العرش رضوانا إني لا أذكره إني لا أسكره حينا اني لا حينا فأحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا إن شاء الله وراء مع إن شاء الله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ منزل عرش رضوانا اني لا أذكره حين فأحسبه أو البرية عند الله ميزانا أدركت لماذا قال الله والشعراء يتبعهم الغاوون الحديث مبحث حديثي في روايات الحديث قلت والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى بتقديم وتأخير توضأ وانضح فرجك وفي بعض الروايات بتقديم اغسل ذكرك وتوضا يبقى هذه اول مشكله هل الوضوء الاول ام نضح الفرج الاول وهل هو نضح ام غسل قلت قوله انضح فرجك حمله حمله اقوام على انه الغسل لان النضح في لغتي في لغه العرب بمعنى المسح وذلك بقرينه ان اكثر الروايات جاءت بذكر الغسل للنضح وثانيا لان النضح لغه بمعنى الغسل و أن ان يحمل النطح ها هنا على نطح الثوب يعني بعد الوضوء كما جاء في سنه في سنة رواها رواها النسائي وغيره وإيا سنة ضائعة من نطح الفرج بعد الوضوء يعني على الثوب فإما أن نحمل النطح هنا على معنى وهو ماذا الغسل بقرينة روايات الأخرى وإما أن نحمل النطح هنا على ظاهره وهذه تقويه للسنة الضائعة أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يتوضأ يأخذ كفا من الماء فينضح به ماذا؟ ثوبه بعد الوضوء وتراها سنة من السنن الضائعة من سنن الوضوء فتأمل فإما أن تحمله على ظاهره فيكون النطح هنا هو الذي بعد الوضوء على الثوب وإما أن تحمله على ما حمله عليه أكثر أهل العلم من أن النطحة هنا بمعنى ماذا الغسل لأن النطح يأتي بمعنى ماذا الغسل لغة خاصة وأن أكثر روايات الحديث على ماذا على الغسل قلت ويمكن الجمع لانه يغسل يغسل ذكره. وينضح على ثوبه وهذا جمع حسن وهذا جمع حسن تلتقي فيه الروايات جميعا واضح. طيب قلت وأخرجه وأخرجه كذلك النسائي ان علي رضي الله عنه قال أمرت عمارا وأما رواية الصحيحين هنا أمرت المقداد وعند ابن حبان أن عليا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فمن السائل هل علي أم عمار أم المقداد قلت وقد جاء في رواية عبد الرزاق ذكر تذاكر علي في رواية عبد الرزاق تذاكر علي والمقداد وعمار المزني فقال علي فاسال لي عن ذلك فاسال لي عن ذلك ففيها ان عليا كلف كلف احد الرجلين فسبق المقداد بها قلت ولكن وقع في بعض الروايات ان عمارا كذلك سال واثبت الرمه رمزي وأثبت الرمه رمزي أن عليا هو السائل ذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم شاحبا فقال يا علي لقد أشحبت فقال يا علي يا علي لقد أشحبت فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل وأنا رجل مزاء وأنا رجل مزاء قلت وعليه يكون السؤال قد وقع من المقداد كما في رواية الصحيحين ووقع من عمار كما في رواية الطحاوي ووقع من علي كما في رواية الرمه رمزي فيكون الجمع بأنهم تذاكروا, تذاكروا جميعا المزي بشوف مجلس الصحابة كم في تذاكر الإيه؟ العلم تذاكر العلم تذاكر جميعا المسجد فأمرهما علي بالسؤال ليه يستحي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان من لمكان ابنته لأن المزي يكون من مداعبة الرجل من أهله فاستحي ثم وقع السؤال من المقداد يبقى المقداد سبق عمارا فاستوسق علي بماذا؟ بسؤال عمار بعد المقداد يكون المقداد قد سال ثم ماذا عمار وثالثا بسؤال علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يبا انظر إلى الصحابة الصحابة كانوا في العلم عندهم ماذا؟ عندهم استثاق ما يأخذون المعلومة من أي أحد وما يأخذون المعلومة والسلام إنما كانوا يطلبون الثقه في هذه المعلومة بالسؤال وبكسرة السؤال وبدفع السؤال إلى غيره واضح. يبا هذا هو الجمع الذي يزول به ماذا؟ يزول به الإشكال. قلت أما ما وقع في بعض الروايات أن علياً قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون على ظاهره من أنه هو السائل، إما أن يكون على ظاهره من أنه هو السائل كما في رواية الرمزي، وإما أن يكون السائل هو غيره ولكن نسبه إليه لأنها ماذا؟ مسألته كما قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم إن المعلم هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لكن ليه نسب العلم إلى جبريل؟ إن جبريل هو الذي تسبب فيه بسؤالاته وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام عن الإيمان عن الإحسان فنسب إليه لأنه تسبب فيه وبهذا يزول الإشكال إخوانا زوال مثل هذه الإشكالات والتأليف والجمع بين الروايات هذا مهم جدا لان بعض المخربين اليوم يقول لك بص حديث لك مرة المقداد اللي سأل ومرة عمار اللي سأل ومرة علي اللي سأل وطالما نحن لا نعرف من السائل يبدأ الطراب في الرواية واختلاف يبقى هذا الحديث ليس صحيح يعني في طائفة تتسلط على السنة من هذا من هذا الباب اللي هو باب اختلاف في الروايات وهذا علم الحزاق من المحدثين كتب فيه أإما كتب رائعة أشهره كتاب تأويل مختلف حديث للإمام ابن قتيبة قول يا محمود ما هو ده اللي قلناه ما هذا ما سياتي هو الواقع تعددت ان هم جلسوا مع بعض فتذاكروا فسف امرهما ان يسالا النبي عليه الصلاه والسلام في بعض روايات كان جالسين فقال له فاساله فيظهر ان السؤال تكرر واضح أيما هذا ما يتشقق حتى تشقق ظهره لأنه كان علي كان يغتسل من المز في الشتاء حتى تشقق ظهره وشحب وجهه واضح قلت يقوي هذا هو تعدد الوقعة بدليل بدليل تعدد اجوبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد إخواني أرسل أبيات من الشعر قل رد بها أهل السنة على عمران بن حطان هذا فقالوا يا ضربة من ملعون صار ضاربها اشقى البرية عند الله ميزانا إني لأذكره يوما فألعنه ولعن الكلب عمران بن حطان واضح؟ طيب فين كنا؟ تعدد الواقع بدليل تعدد أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم ففي بعض الروايات ذكر الوضوء وفقط ذكر الوضوء وفقط وفي بعض الروايات ذكر الوضوء وغسل الذكر وفي بعضها ذكر الوضوء ونطح الفرج وفي بعضها ذكر غسل المزاكير والوضوء للصلاة وفي بعضها ذكر غسل الأنسيين كما عند أبي داود وفي بعضها قال بزيادة وإذا فضخت الماء فاغتسل وهذا مما يقوي وجه تعدد السؤال وتعدد الوقائع خاصة وأن علي رضي الله عنه كانت له شكوى من ذلك كبيرة ولذا قال مزاء وفي بعض رواياتي فكنت أغتسل منه حتى تشقق ظهري يعني في الشتاء يشهد لهذا أن الجواب أيضا جاء مرة بصيغة الخطاب اغسل زكراك وتوضأ ومرة بصيغة الغيبة يغسل زكره ويتوضأ بما دل على أن عليا كان في بعضها حاضرا يسمع وفي بعضها كان غائبا لا يسمع رضي الله عنه وارضاه. طيب نقول هذه المساله الثانيه المساله الثالثه قوله اغسل ذكرك وتوضأ وأما روايه مسلم توضا ونضح فرجك وكذا البخاري بلفظ توضا واغسل ذكرك والواوها هنا لا تفيد الترتيب وإنما تفيد ماذا الجم لأن غسل الزكر لا يتأخر عن ماذا عن الوضوء يعني يتوضي الأول بعد كده يغسل ذكره فغسل الزكر لا يتأخر عن ماذا عن الوضوء ولأن أكثر الروايات لأن أكثر الروايات بتقديم ماذا بتقديم غسل الذكري على الوضوء وهذا يقوى عندما قال عندما قال بأن مس الذكري ماذا ناقض فكيف يغسل ذكر بعد كده يتوضأ يبقى حينقض إيه يعني ينقض وضوؤه لو انه قدم الوضوء وبعد كده يغسل ذكره قلت واستصحاب الحال من تقديم الاستنجاء وما في معناه وما في معناه على ماذا على الوضوء فالاول الاستنجاء وما في معناه ما في معناه اللي هو ايه غسل الذكر من ماذا من المذى يبقى هذا السبب الثالث قلت ورابعا ومن اعتبر بتعليل غسل الذكر والأنسيين وذلك من إبراده فينقطع ماذا المز وذلك من إبراده فينقطع المز فبهذا التعليل يتقدم غسل الذكر على ماذا على الوضوء وخامساً لأن أصل العطف في اللغة العربية أنه لا يفيد ترتيبا وإن كان يفيد جمعا دي مسألة لغوية مشهورة جدا هل الواو تفيد الترتيب ولا الجمع فمن قال انها تفيد الجمع لم يرى تقديم وإيه وتأخير زي ما قلت لو قلت الآن حضر محمد وأحمد لا يفهم من احد من هذا إن محمد جه وبعدين ايه احمد لا حضر محمد واحمد ممكن يكون اتنين جايين في وقت واحد ممكن يكون أحمد دخل قبل مين قبل محمد طب محمد ذكره ليه لانه الاكبر لانه الاشرف فالواو لا تفيد ماذا ترتيبا وانما تفيد جمعا يبقى هذه خمسه وجوه في ترجيح كون ماذا كون غسل الذكر يقع قبل ماذا قول الخمسه يا نصر الواو لا تفيد ترتيبا ولا تفيد جمعا اثنين هذا يقوى مما عندما قال بان مس الذكر ينقض الوضوء فلزاما يكون غسل الذكر قبل الوضوء ثالثا استصحاب الحال من تقديم الاستمناء وما الاستنجاء وما في معناه قبل الايه الوضوء ولا شك ان غسل الذكر في معنى ماذا مشابه للاستنجاء رابعا العله التي عللوا بها غسل الذكر والمزاكير انها لقطع المزي بابراد الذكر والايه والانثيين والخامس هذا سابق أنك لم تذكر أن أكثر الروايات فاتك هذا نصر اكتبه با أكثر الروايات على تقديم تقديم غسل الذكر على ماذا؟ يبدأ ترجيح ترجيح بماذا؟ بالرواية فلو جاءنا أمران بتقديم وتأخير لكن في أمر جاء التقديم فيه بخمس روايات والأمر المعارض له جاء التقديم فيه بثلاث روايات ان اقدم ماذا الأول لان روايه الاكثرين مقدمه على روايه الاقل يبقى هذه المساله الثالثه طلبة يا طلبه العلم واضح طيب لعل يعني اكتفي بهذا القدر عشان ننتقل إلى بقيه الحصص ولا ناخذ مساله كمان ها طيب ماشي لا بس قلت المثل الثالثة وقد وقع في روايتي ابي داود ليغسل ذكره وانسيه وليس هذا في رواية الصحيح والإشكال في أنها في أنها من طريق عروة بن زبيح وعروة, وعروة لم يسمع من علي وعروة لم يسمع من علي وإن كان تابعيا ثقه رضي الله عنه وارضاه قلت لكن يشهد يشهد له ما روى ما رواه الطحاوي عن رافع بن خديج عن رافع بن خديج ان عليا امر عمارا ان عليا امر عمارا ان يسال فقال يغسل يغسل مذاكيره ويتوضا يبقى هذه المساله الرابعه ان روايه الصحيحين ما فيهاش غسل ماذا الانثيين واضح أما روايه من روايه غير الصحيحين فيها ذكر الانثيين وذكر ماذا المذاكير واضح قلت وبهذا وبهذا ينجبر الضعف الذي في رواية عروة بالاتصال الذي في رواية من رافع فعليه يثبت في الحديث ذكر الانسيين ويجب غسلهما يعني مع الذكر يقوي هذا من علل هذا الغسل من علل هذا الغسل بإبراد من؟ بإبراد الذكر وإبراد الأنسيين لينقطع ماذا؟ المزي والقياس شاهد لان غسل الأنسيين اولى من غسل الذكر لانهما مصدر هذا مصدر هذا المزي وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان جوابا شرعيا من جهة النقاسة والوضوء فهو جواب طبي من جهة ماذا قطع هذا المزي لشكوى علي منه شديدا وسالسا لان الشريعه في الاصل لا تفرق بين الذكر والانثيين وحكمهما ماذا حكمهما واحد والجميع سما فرجا ولذا جاء في الروايه مسلم انضح فرجك وخامسا زيادة السقة زيادة السقة يتعين قبولها وقد يكنا بالذكر عن الجميع لأن الظن بمن يغسل ذكره أن يغسل ماذا ونسيه ومذاكيره يبقى هذه المساله الرابعه وهي مساله جيده في التوليف بين الروايتين ان احنا عندنا روايه الصحيح ما فيها ذكر ماذا الانسيين طب هذا ثابت في روايه ابي داود لكن في مشكلة في روايه ابي داود انها ماذا مرسلة لأن عروه لم لم يسمع من علي رضي الله فجبنا عن هذه المشكلة بالان جاء من طريق آخر عند الطحاوي أن رافعا سمع من علي فرواية رافع تجبر رواية من تجبر رواية عروة واضح يعني لو جاءنا رجل قالنا سمعت الشيخ الألباني يقول كذا نقول طب أنت ما سفرت الأردن والشيخ الألباني ما نزل ماذا بلادكم فكيف سمعتها فرواية مرسلة فيأتينا مثلا من تلاميذ الشيخ الألباني فالشيخ في علي فيقول سمعت الشيخ الألباني يقول كذا أصبحت الرواية الثانية مالها شاهدة وجابرة للرواية الثانية زالت المشكلة فإزبات لفظة ماذا إزبات وقوع الانسيين في الرواية لأن زيادة الثقه يتعين ماذا قبولها وثانيا لأن الانسيين هما في الأصل مصدر هذا المزل فكيف يغسل الذكر ولا يغسل ماذا الأنسيين رابعا لو قلنا أن التعليل الغسل هنا لماذا هو لإبراد الذكر والأنسين فينقطع ماذا المزد فإذا هذا شاهد قرينا خاصة كما يعني في كلام محمود السابق قال ان عله غسل الذكر هنا كانت ماذا ما كانتش علة شرعية وفقط لكم فيها علة إيه طبياً لأن عليا تألم وتوجع من ذلك، فدله على وسيلة يتخلص بها من ماذا؟ من كسرة هذا المزي بماذا؟ بغسل الذكر، فيكون ذلك من إبراد الذكر والأنسيئي. خاصة أن حكمهما في الشريعة واحد، والشريعة لا تفرق بينهما. وقد يسكر الذكر ويكن به عن ماذا؟ عن الجميع. فهذه خمسة وجوه. في التأليف ما بين الروايتين وبأن غسل الانسيين ماذا يتعين مع الذكر من المزل وهذه مسألة عزيزة أيضا كالتي قبلها والتي قبلها والتي قبلها قول يا هل تجد هذا في اللغة يا محمود فأسلم لك أنا أسأل سؤالا هل تجد ذلك لغة فلو وجد في اللغة سوف نسلم لكن ما نستطيع أن نصبخ بقول نبت إلى الحصة الرابعة الثالثة نيل الأماني يا محمد معي مضى خلاص ما بس هو عروه هنا تابعي هنا السؤال هل غالب رواية عروة عن الصحابي لو خدنا قاعدة بأن غالب رواية عروة عن الصحابي يبقى الواسطة هنا المفقوده من صحاب لكن عروة حدث عن فحبد أكثر روايته لكن هو إن فعلا سمع عروة من علي فيه كلام لأن معروف أن علي سكن الكوفة وعروة كان, فين؟ كان في المدينة وأكثر سماع عروة كان من سيد عاجل وبعد ما حاجتنا إلى هذا ونحن عندنا الرواية الموصولة الأخرى طيب